جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات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 ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا ان فِي خَلْقٍ جَدِيد اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيرُ أرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِحٌ بِالنَّهَارِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفر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 ويبلغ غفاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصا قل ما رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ومن ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء 109. ويقوم زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس وأما فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لو أن لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ أولئك لهم سوء الحساب، أولئك لهم سوء الحساب، جهنم وبئس منها. 119. الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما يشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا تغاضوا وجه ربهم وأقاموا الصلاة وفقوهم ما رزقناهم سرا وعلا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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّكَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلنا في 119. قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمة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 مَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِنٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُل سَم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 لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق مثل الجنه التي وعد المتقون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 وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما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 اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ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 فَلِلَّهِ فلله المكر جميعا مَا يعلم ما تكسب كل نفس لِمَنْ وسيعلم الكفار لمن الَّذِينَ الدار 112. ويقول الذين كفرون قل كفى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي قل كفى بالله الكتاب